وَإِذْ قَالَ الرُّسَانُ فَتَهُلَّ أَبْرَحْ حَتَّىٰ أَبْنُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَ حُوَتَهُمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبًا فَلَمَّا جَاءَ وَزَانَ قَالَ لِفَتَاهُ غَدَا أَنَا لَقَدْ نَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَهُ قَالَ رَأَيْتَ إِذَا وَيْنَا إِنَّ الصَّخْرَةَ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ وَمَا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 ذَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ وَعَلَّمْنَاهُ الَّذِينَ هُمْ مَعَهُ قَالَ لَهُمُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَ تطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي ولا اعصيك امرا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 قال اخلقت غان أهلها اهلها لقد جئت شيئا امرا قال ان اقل انك لا تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا ف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 وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا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 شدهما ويستخرجا كنزهما, ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا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 تَخْفِي فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطرع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك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 ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل, لك فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير قال ما مكنني فيه بخير فأعينوني بقوة أجعل أجعل بينكم وبينهم ردما أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال فخوم حتى إذا جعله نارا قال أتوني عليه قطرا فما اطاعوا ان يظهروه وما استطاعونه له نقبا قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا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 وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي اننا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أن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 ما كفروا واتخذوا آياتي واتخذوا آياتي ورسولي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم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 خاردين فيها لا يبغون عنها حورا قل لو كان البحر مدا دلك ربي لنفدا البحر لنفدا البحر قبرا تفدا كلمات ربي ولو جئنا بمثله ما قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ يُحَاوِلُ إِلَيَّ أَنَّ مَالَهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ